تاب وَازِل إليكَ فَلا يك في صدِكَ حرج مِنْه للتذِرَ بِهِ وَذكال المُؤمننين ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كَ دَعْوَهُم إذجَأَهُ بَأْسُنَ إِللاا أَْ أن قَاالوا إِ كُ ظَالِمِين فَل نَسْأل الذيِينَ أُرْسِ لَ إلَيهِمْ وَلَنَسْأَلََّ المُرسَلين فَلَنَقُ الصَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُن غَائِبِين وَالْوزنْنُ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 قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فهبط منها قال فهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين الا اضرني الى يوم يبعثون قال انك من المنذرين قال فبما اغويتني لا اقعدن لهم صراطك المستقيم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 من حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما هوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين, إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين إني اني لكما لمن الناصحين فدلههما بغرور فلما ذاق الشجره بدت لهما سوئاتهما وطفقا يخصفان وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم ان هكما عات تلك الشجره واقل ك إِ الشَّيطانَ لَكم عدُم مبين قال رَن ظلَمن آافُسَنَا قالَا رَبن ظَلَمنافُسَن وَإَِّم تَغْفِلنا وَتَرحَمن لكَّ مِنَخاسِرين قاله بق بَعضُكُمْ لِبععضٍ عدُ وَلَكُم في الأْرضِ مُسْتَقَّ وَ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 ق هي للَّذينَ آمن في الحياةِ الدّْيا خالصة يوم القياام كذل نُفَصلّآيات لقم ععلمون قُ إنِ ما حَّمَ ربّ الفَاحشَ مَا ظهرَ منِها وَما بق قُْ إنِما حّم ربّ الفَاحشَ مَا ظهرَ منِنها وَما بطنَ والْإثمَ والْبَغي بغير الْ الحق وَ تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَا لَ يُونَززِل بهِهِ سُلْطان وَآ تَقولُوا عَد اللهَّهِ مَا لا تَعلَون وَلِكُلِّ أَّةٍ أَجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياته فمن اتقى وأصلح فلا خَوْفٌ عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك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 يعْمَلُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أنهم كانوا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 قالَاتْ أُخْرىهُم لِأُولهُم رَبّن هَا أُل إِأَضَلّونَ فَاتِهمْ عذابا فَأَتَاهُمْ عَذَابٌ ۘ وَضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۖ قَالُوا لِكُلٍّ ۙ وَضِعْفٌ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ۚ وَقَالَتِ ٱلْأُولَىٰ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ ۖ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سنم الخياط وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهاد لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش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 وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وقال الحمد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ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 ل يَنَالُهُم اللهَّهُ بِرحْمَه دُخُل الجََّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَا آاتُمْ تَحْزَنون وَنادَا أَصحابُ النَّ وَنَادَا أَصحابَُّ لِأَصحابَ الجََّةِ أَنفِيطُ عَنَ مِنْ الْ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 ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمه الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته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 صادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب قال قد وقع عليكم من رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني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 فَدَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا يَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا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 وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ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 قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا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 اصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملاؤ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لا في ملتنا قال أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْنِ الجَانِّ اللَّهُ مِنْهَا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 فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فكَيْفَ آسَا عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ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 ثمَُّ بَددَّلنا مَكَانَ السَّئَةٍ الحَسَنَتَ حَع فَووقالَاوا قَمَ السَّأَبَ أَنَ الضَّرَّ وَقالوا قَدمَ السَّآبَ أَنَ الضَّررَُّ وَالسَّررَّ فَأَخَذْنهُ بَغْتَ فَأَخَذْنَاهُ بَغْْتَتَ وَهُم لا يَشْعُرُون وَلَوْ أن أَهل القرآامَنُوا وَاتَّقَوْلَ فَتحن عَلَيهِمَا برََكاتٍ مِن السماءِ وَالْأَرض وَلَ أن أهل القُراءامَنُ وَاتَّقَوْلَ فَتحْن عَلَيْهِ برََكاتٍ مِن السماءِ وَالْأَْرضِ وَلَِ كَذَّبُوا وَلَِ كَذذَّبُوا فَخَذْنهُ بِمَا كانَوا يَكسِبون أفأمن أَهْلُ القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم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 قال إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ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 وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقُصُّ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لنا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَرُونَ بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ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 إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَأَتَوَلِّيَنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ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 بجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا ودخُل البابسُجدد النغف للَكمم خط آتكم سَنزيد المحسنين فبّ الذي نَظلَوا مِهم قولاًا غير الذي قلَ لهم فرس لا عليههم رجز من السماءائ بما كان يظلمون وسألهمم عن القريةة التي كانت حاضرة البحنِ إذ عدونَ في السَّبذ تأتيمحييتانهم إ التأتيهمحييتهمم يووم سبتهم شرع وَيُومم لا يَسْتُونَ لا تَأتيهمم وَيوومَ لا يَسْتونَ لا تَأتيهمم كَذَلكَ نَبَنُهُ بماَا كانوا يَفْسُقون وَإذ قالَات أَُّةُ منِنهُ لمَ تَعِظونَ قَوْمَنِ اللههُ محُللكهممْ أَوْمُ عذبهُمْ عَذاب شدَديددا قال مععذِرَةً إ رَبِّكُمْ وَلاعَهُم يتَّقون.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 دونه هم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف وارث الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه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 قالوا بلا شهدنا ان تقول يوم القيامه ان كنا ان تقول يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين او تقول انما اشرك اباءنا من قبل وكننا ذريته من بعدهم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 ومن يضلل فاولائك هم الخاسرون ولقد ذرانا لجحنم كفيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولائك كالانعام بل هم اضل اولائك هم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 وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ لَا يُجَلِّيهَا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 علَُ الْ الغَيبَ نَاستَكثتُ مِن الخَيرِ وَما مَ السَّن السول إن أأَناَ إللاا نَذير وَبَشعُ لِقَوْم يؤمِنهُ الذي خَدقَكُم مِن نَفْس وَاحيدَة وَجَ مِهَا زَوجَها لَسكُنَ إليهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا وَاللَّهِ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 كتاب وهو يتولى الصالحين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 هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ